اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين فمن فمنظم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إجاءه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 ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم, ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبدا ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد إِنَّ اللَّهَ فَمَا لَهُ مِنْ مَثَل أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَام وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ثم تدعون يا دون الله إن رادني إن رادني الله بضره هل هن كاشفات ضره أغرادني برحمه هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون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 فمن اهتدى فَلِنَفْسِهِ ومن ضل فَإِنَّمَا يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل الله يتوفى لأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك الذي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم انتخذوا من دون الله شفعاء قل ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون الشفاعة جميعا لهم القسمات ولم ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحدة مش قلوب الذين لا يؤمنون بلا خير ذكر الذين مانو له إذا هم يستبشرون قول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 وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَفْتَذَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَى لهم, لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ وَبَدَى لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا له نعمة منا قال إنما, قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون أَذَاقَ الَّذِينَ لَمْ يُؤْمِنُوا بَعْضُهُمْ فَمَا أُنْعِذَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ ما كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهَا أُولَئِكَ سَيُصِيبُهُم سيئات ما كَسَبُوا وَمَا هم أو لم يَعْلَمُوا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 من قبل من قبل أن العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسي على ما فردت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لون إن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لون لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت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 لا FatiHoak FatiHoak FatiHoak FatiHoak FatiHoak Allah Bait من rat FatiHoak FatiHoak FatiHoak FatiHoak Lan Suh Dest 地 FatiHoak run fact قُلْ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ وَلَقَدْ دُعِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ, لئن أشركت لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَعْبُدْ مِنَ الشَّاكِرِينَ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 والأرض جميعا فضغته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصون فصعق في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء فيه أخرى فإذا هم حياب ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها وارضع الكتاب وديء بالنبيين والشهداء وارضي بينهم بالحق وهم لا ووفيت كل نفس ما عملت وهو آلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا الى جهنم زمزمه حتى يَتْلُونَ يَتْلُونَ عَلَيْكُمُ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُذِرُونَكُمْ وَيُذِرُونَكُمْ هذا أَيَّامِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حبت كلمة فبيسمث والمتكبرين وسيف الذين تتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وفتحت أبوابها وقال لهم سلام عليكم قبت فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائم حول العرش يسفحون يسفحون بحمد ربهم وقضي بينه بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين